صورة النجم كيئة للمقاسي الصورة بيان صدق الوحي وعدو مصدره إثباتها لعقيدة التوحيد وإبطالا لعقيدة الشرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى التفسير أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط ما ضل صاحبكم وما غوى. من حرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية وما صار أويا ولكنه رشيد وما ينطق عن الهوى وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه إنه إلا وحي يوحى ليس هذا القرآن إلا وحي وحي الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام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 وهو بالأفوق الأعلى وجبريل بالأفق الأعلى من السماء ثم دنا فتذلنا فكان قاب قوسين أو أدنا ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاد قربا منه فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وهذا على التفسير الصحيح وإلا فإن بعض اهل العلم قال يعني يقول إنه ثم دنى فالدل فكان قاب قوسين او أدنى من ربه سبحانه وتعالى لكن على التفسير الصحيح من أقوال <تصفيق> ما كذب الفؤاد ما رآه ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه, فيما أراه الله ليلة أسري به ولقد رآ محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة عند هذه الشجرة جنة المأوى وفي هذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة نعم. إذ يغشى الصدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه إلا الله كنهه لا يعرف كنهه إلا الله لا يعرف كنهه لا يعرف كنهه إلا الله ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوزا ما, ما حد له أو ما حد له لقد راى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة, الدالة على قدرته فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى من أصنامكم أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا ألكم الذكر وله الأنثى ألكم أيها المفيكون الذكر, الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها تلك إذا قسمة ضيزة تلك القسمة التي قسمتمها بأهوائكم قسمة جائرة هنا عند قولي أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى يذكر يعني بعضهم في بعض الأحاديث المرسلة أنه وقع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لا ترتجا ولذلك سجد المشركون معه في آخر السورة لكن هذه القصة لا تصح وللشيخ الألباني رسالة اسمها نصب المدانيق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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ليست هذه الأسنام إلا أسماء فارغة من المعنى فلا حظ لها في صفات الألوهية سميتموها أنتم وأباؤكم من تلقى أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظنى وما تغاه أنفسهم لا يتبع المشيكون في اعتقادهم الا الظن وما تهوى انفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فمحتدو به أم للإنسان, ما تمنى؟ ام للانسان ما تمنى من شفاعه الاصنام إلى الله فلله الآخرة والأولى لا ليس لهما ما تمنى فلله وحده الآخرة الأولى يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفع لأحد إلا, إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله في هذه, نعم. في هذه الآية ذكرت الشرطين لصحة الشفاعة ألا وهما إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع والشرط الثاني رضاه عن الشافعي والمشفوع ولا يكون رضاه عن الشافعي والمشفوع إلا للموحدين نعم. من فوائد الآيات كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يزغ بصره وهو في السماء السابعة سفاهة عقل مشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا لهم ما يحبون الشافعة لا تقع إلا بشرطين: الإذن الشافع والرضا نشوفه له. بارك الله فيك. فضلك يا شيخ عزيم السلام عليكم رحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذا بالله من الشيطان رجلا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الاخره لا يسمون الملائكه تسمية الانثى باعتقادهم أنهم بنات الله بنات الله تعالى الله عن الله تعالى الله تعالى الله وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا وليس لهم بتسميتها اناثا من من علم يستندون اليه لا يتبعون في ذلك الا التخرص والوهم الا التخرس والوهم والوهم وَإِنَّ الظن لا يغني من الحق شيئا من الحق شيئا حيث حتى يقوم حتى يقوم نعم هذا دليل على أنه الذي ليس له دليل على ما يقوله فإنه يتبع الهوى والتخرص صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلا الحياة فأرضيها الرسول عمن من أدبر عن ذكر الله ولم يعفأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهو, فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركين من تسمية الملائكة من تسمية الملائكة تسمية الأنثى من تسمية الملائكة, تسمية لا لا لا من تسمية الملائكة أعد أعد ذلك الذي يقوله ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى كذا هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم لا لأنهم جاهلون لم يصلوا لم يصلوا الى يقين إن ربك ايها الرسول هو اعلم بمن حاد عن, عن سبيل الحق وهو, وهو اعلم بمن افتدى الى طريقه لا يخفى عليه شيء من ذلك ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا وَيَجَزِيَ الذين أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ولله وحده وقفة غير صحيح مرم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا ليس ليس الذي اساءوا اعمال الذين اساءوا اعمالهم في الدنيا بما يستحقون ها ليجزي الذين اساءوا اعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب ويجزي المؤمنين الذين احسنوا اعمالهم بالجنه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم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 أباكم آدم من تراب وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون وحين كنتم حملا في بطون أمهاتي أمهاتي وحين كنتم حملا في بطون أمهاتهم كيف؟ حملا في بطون أمهاتهم أي ما في ف soybean وحين كنتم حملا في بطون أمهاتهم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء من يجوز أن تقول طبعا الآية هو انهم أنهم يمسيرون على سير الآية حين كنتم حملا في بطون امهاتكم فيكون كل <تصفيق> الخطاب كله يعني السياق كله خطاب لكن في لغة العرب يجوز أن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب ومن المتكلم إلى الخطاب يعني كما يقال والالتفات هذا كما يقال الفائدة الكبرى منه تنبيه المستمع مع فوائد أخرى بلاغية هذا أمر جائز ما شيء. نعم. لكن كان الأصل النوم يمشون على نفس الطاب الآن وحين كنتم حملا في بطون أمهاتهم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء من ذلك فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى فهو سبحانه أعلم بمن التقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهي أفرأيت الذي تولى أفرأيت قبح حال, حال قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه من من هو هذا شيخ حال كل واحد ليس شرطان <تصفيق> أن يكون واحد بعينه ليس شرطان وإن كان و... بعضها بعض الان ذكر هذا قيل انه عقوة ابن إنه ابي معيط لانه قد كان اعلن اسلامه لكن هذا ما يثبت باسناد صحيح يعني قيل نزلت بسبب عقوة ابن ابي معيط انه كان قد قرب من الاسلام واراد ان يعلن اسلامه فناداه ابو جهل فقال ان كلامي عليك حرام ان كنت تتبع محمدا فترك دين النبي صلى الله عليه وسلم قيلت فيه نزلت هذه أفرأيت الذي تولى ونزل فيها في ايضا قوله تعالى ويوم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد عن الذكر نعم جزاك الله خير والله فاس واعطى قليلا واكدا واعطى قليلا من المال ثم منع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 هذا المق... المتقول على الله بما في في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى وإبراهيم الذي وفى وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به واتمه واختلف, اللات... نعم. واختلف أهل العلم في ماذا وفى وابن جرير رحمه الله تكلم على هذا في قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فذكروا أشياء كثيرة وأكثر أهل العلم على أنه وفى بسنن الفطرة التي ذكرت العشر سنن الفطرة وقيل كل أمر أمر الله وهذا يشمل كل شيء نعم <تصفيق> أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر أُخْرَى أنه لا يحمل إنسان إثم غيره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله إلا ثواب عمله الذي عمله وأن ان سعيه سوف يرى وان عمله سوف يرى يوم القيامه عيانا عيان كسر ها عيانا مم. ثم يجزاه الجزاء الاوفاء ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص وأن الى ربك المنتهى وأن الى ربك أيها الرسول مرجع مرجع العباد ومصيرهم ومصيرهم بعد موتهم ومصيرهم ومصيرهم بعد موتهم لا نعد عد وان الى ربك وان الى ربك ايها الرسول مرجع مرجع اي مرجع العباد العباد ومصيرهم بعد موتهم ومصيرهم بعد موتهم ومسيرا هم هو أفرح من يشاء وأنه هو هو وأبكى هو هو أفرح من يشاء هو وأحزن من يشاء هو وأنه هو أمات واحيا وأنه أمات الأحياء في الدنيا هو الموتى بالبعث. من فوائد الآيات انقسام انقسام الذنوب إلى كبائر وإلى كبائر وصغير خطور. إلى خطورة وصغير هذا من من نوع من الصرف صح نعم. انقسام الذنوب إلى كبائر إلى كبائر وصغائر خطورة التقول على الله بغير علم النهي النهي النهي النهي عن تزكية النفس دهكم الله خير يا شيخ الشيخ محمد الخولي السلام عليكم شيخ انا يكون واضح ولا ولا في ضعف ولا الصوت, الصوت بعيد لا واضح واضح الصوت بعيد يا واضح واضح واضح الصوت بايف لا أنت الذي لا تسمعنا الصوت واضح عندنا طب الحمد لله أبدأ يا شيخنا خلق الزوجين الذكر والأنثى وَأَنَّهُ خَلَقَ السنفين الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا وُضِعَتْ فِي رَحِمٍ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ هذه الكلاوه ان علي قارئين طب شبك موتي من الضعف هل, هل تسمعون هو اغنى واقنى انه مشغل الاثنين ما وطمن لا لا شبك السنت لا لا الشبكه سمع. عندك غير جيده مرة اسمعك اسمعك طب يعني والله كنا نأنس بسماع صوتك لكن قدر الله طيب شك محمد واصل حبك الله وصل لشك ايه قرأ وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى من نطفة إلى غوية الرحم وأن عليه نشأة أخرى وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعد، وأنه هو أغنى وأقنى وأنه أغنى من شاء من عباده لتمليكه المال وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه ونية. أو قنية يقتنونه، وأنه هو رب الشعراء وأنه هو رب الشعرا، النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله. وتخصيص الشعراء لأنهم ثبت أن بعض العرب كانوا يعبدون هذا الكوكب أو هذا النجم الكبير الشعراء ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى وخصه بالتسبيح. قال وأنه هو رب الشعراء وهذا ليس على عادة العرب فإن العرب في كفرهم وجاهليتهم كانوا يكثرون من عبادة الأصنام ونحوها وأما عبادة الكواكب والنجوب فلم تكن للعرب إلا قالوا قبيلة من خزاعة كانوا يعبدون هذا الكوكب فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا وأنه هو رب الشعراء نعم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَهُمْ قَوْمَهُ وَهُمْ قَوْمُ هُودٍ لَمَّا أَصَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَأَهْلَكَ ثَمُودَ قَوْمَ صَالِحٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَوْمَ نوح من قَبْلُ إنهم وأهلك قوم نوح قبل عاد وثمود إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود لأن نوح مكث فيهم ألف سنة, ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له والمؤتفكة أهوى وقرى قوم نوط رفعا إلى السماء ثم قلبها ثم أسقطها إلى الأرض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 أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله وتضحكون ولا تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه وَأَنْتُمْ سامدون وَأَنْتُمْ لاهون عنه لا تبالون به فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله وحده له العبادة الـ لذلك الـ الكفار سجدوا مع المسلمين عندما سمعوا هذه الصورة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عبد الله بن عمر وغيرهم أن المشركين سجدوا مع المسلمين عند قوله فاسجدوا لله وعبدوا وفي هذا دليل لأن القرآن مواعظه تصل إلى, إلى شغاف القلب تخيل وهو مشرك سجد من عظمة هذا القرآن وإعجازه ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إلا رجلا من المشركين رفع حصا على كفه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال فرأيته قتل بعد ذلك كافرا نعم ولذلك يا إخوة الوعظ بالقرآن من أقوى الوسائل المؤثرة لقلوب الناس وهذا هؤلاء الآن الغرب يا أخوة يسمعون القرآن وهم لا يفهمون شيئا منه ومع ذلك تجدهم يتأثرون نعم فضحك. صورة القمر مكية من مقافذ الصورة التذكر بالآيات والنذر وبيان مصير المكذبين بها ولذا تكرر فيها ولقد يسرنا القران الذكر فهم مذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر التفسير اقترب مجيء الساعه وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان انشقاقهم من اياته الحسيه وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر و ايرا المشيكون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرض عن قبوله ويقول ما شاهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل لا من الحجج والبراهين من الحجج والبراهين سحر باطل لماذا صرفناها وهي ممنوعه من الصرف أكيد عرفت يا شيخ وكذبوا واتبعوا اهواءهم وقلنا امر مستقر وكذبوا, وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا اهواءهم في التكذيب وكل امر خيرا كان او شرا واقع بمستحقه يوم القيامه ولقد جاءهم ومن الأنباء فيه مزجر ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي ردعهم عن كفرهم وظلمهم حكمة بالوة فما تغن ولقد جاءهم والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليها الحجة فما تنفع النذر قوم لا يهون بالله ولا باليوم الآخر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نقول فإذا لم يحتدوا فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم متجرًا يوم يدعو الملك الموكل يدعو الملك الملك بال الملك الملك الموكل في الصور إلى أمر فضيع لم تعرف, لم تعرف الخلائق مثله من قبل هذا الملك قد التقم الب... القرن من زمن ينتظر ربه أن يأذن له في الصور ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ والملك قد التقم الصورة وهو مصيح بسمعه وفي رواية رافع بصرة ينتظر الإذن في الصور. فقالوا يا رسول الله ماذا نقول قال قولوا حسفنا الله ونعم الوكيل من فوائد الآيات عدم التأثر بالقرآن نذير شؤمن خضر اتباع الهوى على النفس في الدنيا والآخرة عدم للتعاضب هلاك الأمم صفة من صفات الكفار قش أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والأهوال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الامم السابقة كذبت رسولها تسليه له فقال كذبت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 بعد تسعمية وخمسين سنة ولذلك الداعية لابد له أن يصبر يعني تسعمية وخمسين سنة ونوح عليه السلام يدعو قومه فلما رأى أنه لن يصل ولم يدعو بهذا الدعاء إلا بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما علم ذلك دعا عليه وإلا لو لم يعلمه الله لظل يدعوهم إلى أن يموت لكن لما علم أنهم لن يتعظوا ولن يؤمنوا قال ربي أهلكم نعم فدعا نوح ربه قائلا إن قوم غلبوني ولم يستجيبوا لي فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم ففتحنا أبواب السماء بماء ملهم ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض, من مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل فأغرق الجميع إلا من نجاه الله لاحظوا الان هنا وفجرنا الارض عيونا علماء النحو يقولون عيونا هذا تمييز محول عن المفعول به ف... لكن دعونا نتامل وشيخنا الشيخ عبد الخالق موجود يصحح لنا الشيخ عبد الخالق معنا الله يحفظه أي نعم شيخ الله يحفظه. الآن <تصفيق> الله يحفظ. الآن شيخنا هنا يقول وفجرنا الأرض عيونا وهذا يقول العلماء اللغة وعلماء النحو تميز محول عن المفعول. لكن شيخنا لو تأملنا هكذا لو قلنا يعني الكلمة وفجرنا عيون الأرض حصرنا التفجير في العيون التي كانت موجودة في الأرض. أما لو قلنا وفجرنا الأرض عيوناً أي جعلنا الأرض كلها عيوناً أليس هذا أبلغ؟ بلى طيب يعني فهل يصح أن نقول تميز محول عن المفعول به؟ أو أنه حول لأن يكون أبلغ في المعنى؟ يعني يا شيخنا الله يحفظك ويزيك عنا كل خير يعني قد تبتعد الدراسه النحويه عن المسار البلاغي الله. او يعني أي يعني قد قد تبتعد قليلا يعني قد يهتم الدارس مثلا يهتم الدارس مثلا بال بالترتيب اللغوي وينسى الدلالات البلاغية نعم. وفي, وفي الكتب بارك الله فيكم تفسير القرآن الكريم منها ما اشتهر بالنظر والتركيز, والتركيز على على الناحية البلاغية ومنها أيضا من الدراسة إلى الناحية اللغويه الصرف الله يبارك فيك يعني هل سؤالي هل يعني الآن لما يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل وفجرنا عيون الأرض وإنما قالوا فجرنا الأرض عيونا لنفهم هذا المعنى البلاغي الأعظم نعم حقيقة بارك الله فيك يعني إذا وقفنا عند محولة عن المفعول به تميز محول وقلنا أن فقط تفجرت عيون الأرض لكن الصورة الصورة المهولة المخيفة المرعبة وهي أن الأرض ستحول إلى عيون متفتيرة، فهذا أبلغ وأقوى في المعنى الله يحفظك يا شيخ. آمين زاك, شيخ. زاك الله خير شيخ يا أخي. يا الله يسلمك. وصلح الحمد. وحمل الله على ذات الوحي ودسر. وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير فنجناه من معه من الغرق تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمه بمرأة منا وحفظ انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله ولقد تركناها آية فهل من مدكير ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به عبرة وعظة فهل من معتبر يعتبر بذلك وهذا قول من أقوال التفسير ولقد تركناها أي تركنا هذه الآية عبرة وقيل ولقد تركناها أي السفينة هذا على قول من قال إن السفينة موجودة ما زالت موجودة هذا يعني قول مشتهر عند المؤرخين أنها موجودة في أحد جبال تركيا وكذا وبعضهم قال ولقد تركنا القصة كلها ايه للمعتبرين نعم فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي المكذبين وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر وللتعاض فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد نبيها هودا عليه السلام فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري غيرهم بعذابهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منطعر إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة ماردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على وترمي بهم على رؤوسهم كانهم كانهم اصول نخل منقلع من مغرسه فكيف كان عذابي ونذر فتاملوا يا اهل مكه كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر ولقد سهلنا القرآن التذكري والتعاض فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات الزابت؟ نعم الشيخ نقف هنا لأنه الآن يبدأ درس الشيخ عبد الرحمن الغيار نبدأ مع قوم صالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله يكزك الخير يا شيخ